الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحديث عن الهدايه مطلب مهم وامنيه غاليه وحلم جميل ما منا الا وهو يرجو ويتمنى ويامل ان يكون من اهل الخير بعيدا عن الشر والهداية مطلب عزيز لا سيما في عصرنا هذا الذي كثرت فيه الفتن والذي قل فيه الناصر وعز فيه المعين وبالتالي نحن بحاجة للهداية ولكن معترضا قد يعترض يقول اتينا المساجد وصلينا في جماعة وعرفنا الله غيرنا الى الهدايه احوج منا نحن قد اهتدينا اذهبوا الى غيرنا لكن الصواب ان المسلم كلما ازداد هدايه كلما احتاج الى الهدايه والهدايه زيادات والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم وأدل دليل على طلبنا للهدايه انا نصلي في كل ركعه نطلب الهدايه اهدنا الصراط المستقيم وذلك بغير ملل ما في شخص زهج قال يا اخ اهدنا اهدنا ما كفايه لو انك قمت الليل سوف تصلي في صلاه الليل بإهدن الصراط المستقيم وذلك لأن الهداية لا حد لها فكلما ازددت هداية أقول لك ازدد هداية لتكون كالتابعين تقول لي والله بجيز التابعين أقول لك ازدد هداية لتكون كالصحابه طبعا ما تقول بجيز الصحابة لكن في ناس مجرمين يقول لك أنا زي الصحابة طيب زي الرسل الهدايه لا حد لها وبالتالي تجدها على لسان كل مسلم تتكرر في كل صلاه فرضا ونافله بغير بغير ملل ولا ضجر لانك تحتاج الى الهدايه بعدد انفاسك وحاجتك للهدايه أجل من حاجة الطعام إلى الشراب لأنك يمكن أن تجوع ويمكن أن تنتظر بين الوجبة والوجبة لكن لا يمكن أن تنتظر بين نفس ونفس وإلا ضللت وهلكت وقولك اهدنا الصراط المستقيم بذات التكرار المفيد يراد به بعد الهداية أنت تحتاج الثبات على الهداية قول اهتدت الهداية درجات ما حصلت كل درجات الهداية أنت أخذت جزء من الهداية قول حصلت جميع مراتب الهداية الثبات على الهداية يحتاج إلى عون من الله وتوفيق وسداد من الله وإلهام بالتالي النقطة الأولى حاجتنا جميعا إلى الهداية اتفقنا ها؟ في زول ما كلنا محتاجين ما في طريقه أصلا لنا ربنا يهدينا ويهدينا في كل أحوالنا وأمورنا طيب أقسام الهداية الهداية تنقسم إلى أقسام بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة أولها الهداية العامة التي هدى الله الخلق إليها، فبها تدا فبها يدافع السبع عن صغاره، وترفع البقرة حافرها عن عن عن ولدها، وبها تكن وتظل الطيره صغارها وتحميهم، وتضع الطعام في منقارهم. هداية عامة يشترك فيها جميع الخلق باسم الهداية العامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ثم هدى هدى لشنه؟ هداهم لمصالحهم المجنون زول مجنون يطجع الحجار في الشارع يقول لك الديني أكل عرفت الأكل وين بجوع لازم ياكل كويس؟ دي هداية كويس؟ الكون ده كله طباً مسيروا بالهداية الشمس دي تطلع في مواعيد ما بتغيب ما بتتأخذ بتغيب في مواعيد النواميس والسنن في هذا الكون البديع الفسيح وفق هداية الله له وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون هداية عجيبة الله ربنا خلق والله فعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا هداهم لمصالحهم ومنافعهم ومعاشرهم من الذي علم الحداد أن يعرض الحديد على النار ثم يضرب عليه العلم منه حداد أكبر منه صح؟ والحداد الأكبر منه ده العلم منه أيها الصناعات والمهن دي كلها من الذي علم الخلق؟ الرحمن خلق الإنسان الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان بيان الاشياء هدايه عامه الهدايه الثانيه هدايه العقل والحواس للادراك والمعرفه ودي هدايه اخصه من الكائنات كلها الكائنات في كائنات ما إنسان الإنسان ده هو في الكائنات ربنا زوده وهذه هداية ليتعرف على الهداية الحقيقية قال تعالى وأما ثمود فهديناهم بعد فاستحبوا العمى على الهدى ما هداهم بعد ظلوا هداهم زودهم بالعقل وأعطاهم الحواس خلق الإنسان من نطفه ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل بعد ممكن يؤمن وممكن يكفر ان هديناه السبيل اما شاكرا وإما كفورا غريبا ربنا هداه هداه بان اودع في نفسه كيف يعرف الحق وكيف يهتدي فمن استعمل الحواس في الوصول الى الهدايه اهتدى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون واحد قال لي يا مولانا ديل الاطرش ده دي. قلت له كيف قال لي قالوا كان اصله فيه خير انك اسمع يسمع لكنه كجابه اطرش معناها ها ده ما فيهو خير والترى لكن ما في ناس بيسمعوا وبعد ملاحظة هذيك رائفون شنو يا أخي ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم سماع قلب وليس سماع آذان الربنا بيهديه بيسمع بقلبه والربنا ما بيهديه بيسمع بشنو باذانه الطرش ذي ما والله أحسن ناس مساكين أول حاجة ما بيسمعوا القطيعة في الناس صح ما صح مرتاحين والله يطرش دين مرتاحين راح لا بيقطعوا في زول، ولا بيسمعوا لهم قطيعة في زول، و... يا أخي اللي يسمعوا شو ده يسمعوا منه قريني محمود عبد العزيز اللي منه. ولا جمال فرفور والله يا خير يكون اطرش وقتس بيسمعوا دين أخير يكون أطرش وبالتالي هذه هدايا عجيبة هدايه عام ربنا خلق الانسان بالذات بال... الاجل بالذات في الانسان هل اتى على من... على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا لهدايه انا هديناه سبيلا لكن ما هدايه بتعه توفيق هدايه بتعه سلوك هدايه بتعه ااااااااا إدراك النوع الثالث من أنواع الهداية هداية الإرشاد تقول واحد جاء لكم يعني كلام سمح في الجامعة تمشي البيت وقوله والله جاء نزول هدانا والله فعلا هداك والراك الحق ودي يقدر عليها الرسل والعلماء قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى إلى صراط المستقيم قال لبتهدي الرسول عليه الصلاة والسلام بهدي ولا بهدي بهدي لكن تاني جاء قال له إنك لا تهدي من شنو من أحب عليه الصلاة والسلام مرة يقول لبتهدي ومرة يقول تهدي يهدي بأنه يبين للناس الحقائق ولا يهدي لا يملك قلوب العباد ليوجهها هداية البيان والإرشاد يقدر عليها الرسل وهداية التوفيق والإلهام لا يقدر عليها إلا رب العباد جل جلاله سكت قال انك إنك لا تهدي من أحببت تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما قلنا لنهتدي لولا ان هدانا الله تقول من يهدي الله فهو المهتدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كويس وبالتالي من يضلل الله فلا هاديه يا تو دي كون يهديك في قلبك إلا الله كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأنه لا يثبت القلب إلا الله حتى الرسل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ربنا البهدي الرسول عليه الصلاة والسلام بيهدي لكن ما هداية ربنا هدايته هو إنك لتهدي إلى صراط شنو مستقيم بهدي يكلم الناس ده صح وده غلط وده كده وعملوا كده ويذكروا ويخوفوا بعد ذاك من الذي يقذف الهداية في القلب منه الله سبحانه ولا غير سواه دي هداية النوع الخالص من الهداية أول حاجة الهداية العامة للخلق، ثم هداية ال ال ال الإدراك إدراك الأشياء، ثم هداية البيان والإرشاد، ثم هداية التوفيق وشنو والإلهام، آخر هداية هداية المؤمن إلى الجنة. تخيل أهل الجنة بيقولوا شنو؟ لما يخشوا الجنة يقولون في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي شنو؟ هدانا الجنة الناس اللي الجنه الجنة الجنة كتار صح ولا ما كتار الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام ما بين مصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر ومسيرة أربعين سنة ولا يأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام وأهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون ومئة صف أنتم ثمانون صف الأمم كلها أربعين صف ونحن كم؟ ها تمانين صف بعدين زول يقول لك صف تمانين صف بس انت قالوا صف بتاع شنو بتاع رغيف في حلة كوكو تقال بالصف كيف الصف ده لا يعلم بحيد الله كويس، وفي دي دي رواية الترمي دي. رواية مسلم إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة فبالتالي في رواية إنهم شطر أهل الجنة نص الجنة وفي رواية ان الأمة الإسلامية تلتين أهل الجنة وهي أنهم عشرون ومئة صف أنتم ثمانون صف ثمانين من وعشرين كم؟ كم؟ ثمانين الى أربعين كم؟ ثلثين ثلثين الامه الاسلاميه ثلثين اهل الجنه قال لك اي زول يخش على الجنه دي يمشي محله ويخش في المكان المخصص له من دربه ما بحتاج زول يقول له بيجاي جاي واللي في يمينك تمشي كده طوالي توش بيمشي جنته. ما كنت خاينه كنت مش قاعدتها واحد يقول لك اسمع كده وريت تذكرتك لا لقيته في الجناح التاني معلش دا حق يطلع عليه ياخي يا بص خمس واربعين راكب الناس بعد ما قنن في كرسيكو يقول لك كذا تذكرتك واحد يكون قاطع في صفه البص الثانيه يركب في البص الاول يقول لا لا دفعوا خطين انزل انت بعد نص ساعه في الدنيا في الجنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأحدكم أهدى في الجنة إلى منزله من أحدكم بمنزله في الدنيا حتى لو قلت لكم حاجة بعد الصلاة أرجع بيتكم بتقدر ترجع بيتكم بتوقف زوتا تقول الله وصف لي بيتنا أه؟ لو غمت لابدأش بيتكم قال لك زي ما انت بتقوم هنا تمشي بيتكم توش الجنة محلك الله خلاه تمشي توش طوال تجنب فيها ولا بتقول لي يا زر وصف لي ولا بيقول لك ده محلي ولا بيقول لك دقيقة والناس بذكابسين وجارين والغبار شديد ودرما زي ما بيحصل في المواصلات زمان انا كنت بشوف الناس بركبوا في الحافلات نكون موقفين كلنا محترمين بيلاقي بعد شوية الناس يخش بالشبابيك. أنا أركب بعد ما نركب بالشبابيك أخوش أعاين دائرة أشوف الخشب بالشبابيك ألقوا لك كلهم مهذبين وقيافهم وعملين كده داير كان أخوشوا قبل شوية بالشبابيك كويس يا أخي كرسي كرسي في مواصلات في جهجه النار في الجنة هناك ما في بتجهجها قال لك مين ما تضون من غبرك ده بتمشي الجنة زي ما شبابيك يا أخي بن أدم خلي أكرمكم الله الحمار لما يعتاد الطريق لو فكواه مش براه البيت ولا بيحصل بيحصل براه يمشي البيت بالتالي لأحدكم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا دي هداية ولا ما هداية هداية طيب يا إخواننا الكلام المهم جاي الآن دعنا نتكلم في الكلام المهم كيف الطريق الى الهدايه شوف انا الدق يعني قواعد انت كان اي موضوع جاك في راسك داير تهتدي فيه طبق الاشياء دي ونحنا من حالنا نقص كلنا ناقصين بنحتاج نكمل حتى الواحد فينا تلقاه مقصر في جوانب كثيرة يعني مثلا بيصلي صلاه في المسجد قيام الليل ما بيقدر عليه بنصوم رمضان مره مره يكون في عرفه في عاشوراء اللي تمن الخميس ما قاعدين عليها الثلاثه الايام البيض ما قادرين عليها كويس مشغولين ما بنقدر نصل ارحامنا وهكذا ما قاعد نقرا القران كثير بنصلي نوافل كثير لكن القران ما قاعد نقراه كثير بنقرا لكن ما حافظين يعني انت بيكون في شنو جانب من جوانب شنو من التقصير والنقص في حياتنا جميعا وخلق الله الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا إنسان ضعيف وبالتالي ليقوى الإنسان المسلم عليه أن يتقوى بالقوي القوي من إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إذن أنت هتقول. نعمل شنوف الهدايا المسائل اللي نحن دايرين فيها هدايا ما انت حس الان عارف رقبتك اذا قاعد بينه بين عارف نفسه والله انا صلاتي كويسة بس الفجر دم لك فيه ما قادر انا كويس حتى في الفجر قيام الليل ده عاجز والله ما قادر كويس؟ انا كويس لكن ما بقدر اتعامل مع الناس احمق وبغضب بسرعة وبشاكل بلا سبب لكن تاني برجع انا والله مع كل الناس كويس لكن مع ابوي قاعد يضيق خلقي وقاعد يترهن زقته يا اخي يا اخي انا اسوي كلامه كثير واحد يقول لك واحد يقول لك والله واحد يقول لك جيراني أنا كويس لكن ما قادر مع جيراني واحد يقول لك الصيام ده ما قادر واحد يقول لك, أذكاري ضعيفة. واحد يقول لك صلاتي ونوافلي قليلة واحد يقول لك سنطيب الكتاب إلا من رمضان لرمضان بالقرآن في نواقص واحد تلقاو يقرأ القرآن ويحفظ لكن في الأخلاق عنده مشكلة في الصلاة عنده مشكلة في الأذكار عنده مشكلة في التعامل مع الآخرين عنده مشكلة وهكذا أي زول يجلس هذا المجلس بنية أن يكمل نقصه وأن يصحح خطأه وأن يقوم تقصيره اتفقنا طيب قال بخلي ربنا يهديك شنو طبعا, احنا طبعاً الهدايه اللي حنتكلم عنها يا اخواننا في الهدايه دي حاسه الان الهدايه ده لنا دي الهدايه تحت التوفيق اللي من منه من الله عز وجل وحده لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى اول شيء ان تكون صادقا في نفسك بانك تريد الهدايه شوفوا الجو دائر الهداية حتى كان ضلي الله في أمنا بيهديه سيهديه لصدقه أن تكون صادقا في طلب الهداية إذا كان ما صادق ما بيهتدي لازم تكون صادق كيف تكون صادق تكون من جو دائر الهداية دائر الحق باحث عن الحق بعد أل بيبقى بيبقى لكي تكون باحث عن الحق يا أخي في واحد قال بحكي عن زول قال نحن في أوروبا قاعدين في جامع جا خشصوه خواجه كلم معهم قالوا يا أخواننا اسمعوا أنا دارك بمسلم قال لي استمتع بكده بس قال الآن هذا دخلوا حمامات الجامع ولا بده بعيد وقوروه يغتسل كيف وقال له بعد ذلك يصلي طبعا لا عارف فاتحه ولا عارف أي حاجه سالوه عن سبب هدايته قال هو من طفل بيمشي الكنيسه لكن الشاعر من ما كان حق بينه بين سر قلبه يقول له يا الله توريني الحق بس داير الحق جوا لما انكبر في النوم شاف الاذان والجامع ثلاثه مرات ما عرفوا مطعم مطار ما عرفوا شده بس جمال ربي جمالنا زي اللي قال الشيء اللي شافه في النوم خش على الناس دي ورىوا الاسلام اصلا الشباب اللي هناك قالوا الزول ده حيرنا الزول ده بيصلي صلاه مع انه ما بيحفظ ويبكي وزول عشان صلى طويل بس قالوا له يصلي وهز راسه ويبكي بعد ستة يوم مات في صلاه الفجر ساجد ستة يوم بس الشغل ده ما بيقدروا عليه بشر ابدا ايش يعلم الله الزول يكون صادق داير الهدايه ايه انت قاعد بجد داير الهدايه ربنا بيهديك طوالي بس تكون صادق جواك انت عارف من الأشياء الاشياء العجيبه اللي في السيره النبويه انا بتهزني بت بت بت موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه الى الطائف استعصت عليه مكه واستعصى اهلها عنادا واعراضا فخرج الى الطائف ليبذر للدعوه بذره في منطقه اخرى هل الداعيه ان يجتهد في هدايه الناس اما هدايه قلوبهم والاخذ بمجامعها فذلك عند الله الواحد الديان ولما وما في الطائف ما نفعت ما قال انا فشلت شو ودها للمدينه في المدينه ما له نفعت ولا ما نفعت نفعت في المدينه خرج الى الطائف إن أبتك, ديار أو ان ابتك دار فلله شنو كم لله من ديار خرج الطائف في الطائف قعد ثلاث يوم صدق واغمو به السفهاء والاطفال ورموه بالحجاره حتى ألجأوه الى حائط جنين دخل فيها ربنا ساق الرسول عليه الصلاه والسلام من مكه وجابوا الطائف وناس الطائف كلهم ابو دخلوا ربنا لزوج والجنين اديش ان يهتدي بس الزول ده عامل بفتح الجداول بمسحاته بالطورية الحائط لاهل مكه ناس مكه زاتن عندهم جناين في شنو في الحياه واحد تلقاه ساكن في الحاج يوسف يقول لك عنده مزرعه في الكدر صح ولا ممكن ها دا دير ساكنين في مكه عندنا ومزرعه وين في الطايب مختلفين مع الرسول عليه الصلاه والسلام عتبه وشيبا ابن الربيعه مختلفين معه لكن برضه في قيم حتى الاختلاف بقيم في قيم الشغال معه في في الزراعه اسمه عداس قالوا عداس خذ عنبا من بعض كرمتنا واعطه في حنان ذلك الرجل اننا نرى الجوع يبدو من نواجزه فما تبلغ من زاد ولا اكل ان المروءه تابى ان نجوعه وان يقال غريب بيننا هزل هم خالفنا لكن ممكن يجوع بيناتنا دي عدم مروءه الدوا عنب مشى عباس كويس جلس النبي صلى واعطاه العنب ربنا دا يهديك ما بتحتاج محاضرات كثيره ولا لنظم كثير كلمه واحده تهدي ناس الطايف مكه ديل قاعد معاهم سنين وهلا الطايف ديل ثلاثه يوم منضم معه ابو كلامه ده مره واحده شال العنب وما قصر عداس قال بسم الله بسم الله فتحت قلب عداس مره واحده بس بسم الله حكمه الله بس بسم الله عداس قال له انت غريب قال لا انا من مكه هذا رد النبي عليه الصلاة والسلام قال اهل البلد لا يقولون هذا قال من أين أنت قال أنا مني نوى قال قرية أخي الصالح يونس بن متى اتخلع قال وتعرف يونس قال نعم هو نبي وأنا نبي وإنه أخي إن كب عداس على النبي قبله ويبكي أسلم طواله الناس اللي شايفينه من بعيد شال العنب وبعد شوي بيجيبكي ويحضن الرسول لما نجاوا الراجع قالوا عداس ما الذي فعلت مع الغريب الاجنبي قبلت منه الرأسة وزدت تحت الركبي قال يا قوم ان الرجل نبي قالوا اند شنو نبي عداس رحله الطائفة الشاقه نتيجتها وثمرتها اسلام شخص واحد اسمه عداس من ناحيه القيمه الاجتماعيه في الطائف ما عنده اي قيمه اجتماعيه لانه جراع مويه تعرف جراع مويه ولا تعرف تعرفوا جراع اللبغ مويه ها جراع عارفينه تعرفوا اللبقة ولا تعرفوا يفتح اللبقة ويكفر اللبقة بالطورية جراع جراع مويه ربنا جاب ليه الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة عشان يدخلوا الدين للجعل في ناس يقول لك يتكلم في الدين مع الطبقات الكبيرة دين ينفعلوا ناس يجري احتراح ودين خليوه تعرف اكتر ناس بيهتدوا ناس يجري احتراح ودين قال المسلمون قال الناس المهن الهامشيه لو سموه ما المهن الهامشية بين الناس اما عند الله امر ثان بلو ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم اطلع الله على قلب عداس فوجده اكثر القلوب مهياه للهدايه بين اهل الطائف جميعا فقذف الهدايه في نفسه يا سلام عداس اسم أبوه منو ما ورد بعد ذلك حصل شنو ما ورد ما شوين ما ورد فقط ورد أن عداس قد اهتدى في بستان وحائط لأبناء ربيعة شيبة وعتبة ثم بعد ذلك لا نعرف عنه شيء لأن المغزى أن نعلم أن الله لو أراد لك الهداية كلمة تهديك كلمة تهديك إذن الصدق في طلب الهدايه صدق القلب من جوه تكون دايره الهدايه حتى كم مهدده الله يهديك والصدق هو الذي تحسن به الخواتيم ختم الله لنا ولكم بخير الامر الثاني طوال بعده التجرد التجرد من الاهواء والحظوظ شوفوا لا يهتدي الا متجرد تكون مجرد يعني شنو؟ يعني ما يكون عندك هوا تكون شنو؟ متجرد ما تقول يا خلاكين ناس فلان ناس علان ما تعمل حواجز أي زول بيقول الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال تاخذ منه الدين ما تعمل حواجز ما تجيب هوا في الدين خليك متجرد الحكمة ضاله المؤمن أينما وجد هو أولى بها في اولى من المؤمن الكافر ده كان قال حاجه عيلها كان اللي جيت حق تاخد بيها كفره خليه لكن الحق تاخد بيه التجرد اللي ما بتشتهدك ما تجرد من نفسك أو حتى تلقى عارف انه شيء باطل ما قادر يخليه ليه لانه نفسه فيه في الموضوع ده حسن الناس تلقاهم يحضروا المسلسلات بينه وبين نفسه البنات عريانات وكشف شعر طبعا المسلسلات السودانيه تترخيرهم يعني برضو ما بطالب مطلعين إنه ما فيه مستلة تفيك شعره كله ينرى تشعر صح لكن الناس ما دايرين السودانيات دايرين اللبنانيات والسوريات والمصريات الواحد اللي فك شعره هو بيعين الأب يعين وشوفه لكن ما قادر بالله يوم الكوره ده الزود العيشة ما يمشي ياخ ناس بيخشوا الاستاذ الساعة اثنين بيطلعوا الساعة عشره تمانية ساعات الزول ده كان قلت له تمانية ساعات دينهم ممنون كان قلت له أقرى حاجة بقرى تمانية ساعات بخش الاستاذ الساعة اثنين الكرة تنتهي الساعة كم بتبدأ كم هي سبعة ولا تمانية المباراة ساعة ونص وبين الشوطين في كم في نص ساعة صح بيطلع عشر دغيل العفيص وزع ناس البوليس كويس يا اخي ده شنو انت عارف ما قادر ما الذي اخواننا اشوف المسلم المسلمين الامانه فاسين معرفه كتيرة لانه الحلال بين والحرام شنو بين اسمع الكلام الحلال بين والحرام شنو بين الحرام البين ده الناس بيعمل ما قالوا حلال بس بيعملوا لكن بيكون مضايق من نفسه لكن بيعمل في حرام في شرب خمرة في عقوق والدين في حسن جوار في زنا أعوذ بالله في, في معاصي زيني صحصح أو مصح؟ طيب بيعملوا هم عارفين غلط ما قادر يمنع نفسه ليه لأنه ما متجرد لله وبالتالي التجرد مهم جدا في أن تهتدي والله ما تجرد مضوقة الهداية وتمشي جنبها والله الهداية يجيك تلف منها. تجيك الهداية قدامك تمشي عليها تليف تخليها لأنك ما مجرد تقول ناس فلان ناس علان ديل الجماعة الفلانية ديل الطائفة الفلانية يا أخي ما ياخي يا أخي أسمع كلامهم قالوا حق أخذوا قالوا باطل خلي محل ومشي بس خليك زول مجرد خذ الحق بتجرد الحق تاخد فرعون المنع من الهداية شنو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوها قال لي موسى شنو ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين قال لي يا أخي نحنا ربيناك هنا حسنا رأي واحدة قال لك الله قال للرسول تقول لي أنت قمت من الواطن نحن كنا شايفين لما التحون في الشارع بالعرياء كنا بندخل خلاص جيت عملنا فيها الله قال للرسول 200 نص يا أخي انتبع لكم هذا إنت كلامه ده حق ولا باطل؟ ألم نربك فينا وليده؟ ولبنت فينا من عمرك سنين؟ قال لي أنت ذاتك ود ميتين أنت قال لي ده فرعون مالك ماله ود الليلة قال لك الله قال ده ولا ما تسمع. قال الفضيل بن عياد رحمه الله إني لأسمع طفلا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته قبل أن تولد أمه يحملني حسن الأدب للاستماع له زي ما بعرف يقولني بسا اكل والله يا أخواننا الهدايه الهدايه من ربنا ودائرة تجرد فعلا ألم نربك فينا وليدا وشوف في زول تاني يرد الهدايه كيف والله الشيطان ده شغال شغول في الناس واحد كان بتعلفه دورا بقى ويس وتعلم الدين بقى يتكلم في الجامعة ها فلان يقول لي يتكلم في الدين يا خليه دي رقبته يقول لك خليه دي رغبته متين هزاتوا بعدنا كملوا كله يا أخي كملوا كله إنت لمالكوا ماله كملوا كله هاي يا أخي إنت نسيت إنتا قال لك أنت بسوي يا أخي ده ترجعوا تالي إنتا فواحد اسمه أبو كرنك ما بصلي في الجامع اللي وما بس الجامع الله هداه بس بس الجامع واحد قال لك أبو كرنك قال لك لا أبو جهر أهي أبو كرنك شنو يعني الله جاء من الجامع في شنو ما قد تبا يجي وحسا عندك اعتراض أبو يعني رجع أرجع ولا كيف ياخي الناس اللي بيهتدى بخلوه قال لا أبو كرنت؟ قال لا لا أبو جهل شنو يا ده كلام زور الله هذا كويس <تصفيق> عندنا واحد من أهلنا الحفاوين دير بعدين يعني كان بي ما بصلي في الجامعة واقنعناه ناو مش الجمعه مشى الجمعة بيخطب خشب الباب بالله الجامعة ده كله خلى الإمام قاعد عليه قال لي سبيت ليه وقبست لهم وطلع له عينه هناك يا اخي بين امش عين هناك وقال لي خليت يصلي على مركب أسمع له <تصفيق> اسمع انت بتصلي عشانهم يا اخي في ناس والله يطيروك من الهدايا يوم وضحا يا كان الله يحداكم ما هم يقفوا ضدك يا مالك مالك عليه ياخي كويس فبالتالي دي حجج واهية انت ودمتين وعائل تاريخ يا اخي تاريخه ده ما بعائل له ولا انت تقدر عليه لان انت ما الله تاريخه ده الله بيغفر له جاك قال ليك لي جاك قال ليك لي عمل السبع ذمته زي بقوله وين كان انا لا عارف السبع ولا عارف ذمته في زل فيكم عارف السبع ذمته لكن سوى الكعب كله الله هدا تقول له تاريخك تاريخ دا لا عند لا عندك تاريخ عند الذي يغفر الذنوب جميعا تاريخ عند ما بعابي ما بعابي كويس عند الله عز وجل التجرد مهم شديد ثالثا الايمان وجود وجوده بذرة إيمان في النفس يجعلك مؤهل للهداية أو لمزيد هداية إنهم فتية آمنوا بربهم و وزدناهم هدى الهدى جاء بعد شنو بعد الإيمان وبالتالي قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي شنو قلبه يا سلام كلام جميل انت كان بقيت واثق من الله متعلق بالله بجوه وبتعرف الله وصادق مع الله الله بيهديك طوالي يهديك كيف يسخر يسخر لك اسباب ووسائل ومعينات الهدايه يجيب لك ناس يهدوك في محلك يا اخواننا شوف الفضيل بن عياض هل تسمع به ها يا اخوان تسمعوا بالفضيل وما سمعوا تبيعه العالم الرباني كويس ابو علي الثقه السبت كان الفضيل بن عياط قاطع طريق ومن اكبر اللصوص وكان شرسا حتى قالوا ان الام إذا أرادت أن تخيف أن تخيف ابنها في جوف الليل فبكى وأبى يسكت تقول له اسكت وإلا ناديت لك الفضيل بن عياء هداو الله كيف ربنا هداو كيف الفضيل بن عياء قاعد في الصحراء راجله ناسجو يقطعوا اقطع الدرب عليه مشى لقليه اثنين قاعدين في خيمة هو دار يخش اقرأ على الحاجات اللي عندهم ما هم ما في الشارع لما انتعبوا قاموا نزلوا عملوا خيمتهم ورقدوا فيها عشان يواصلوا عشان يواصلوا تاني قال لاتنين ديل واحد قلت تاني كيف بك لو أدركنا الفضيل ابن عياب أزوده مشهور شديد خرص قال له حس الفضيل لك أنجا نسوي شنو نحن هم اثنين هو بشنو هو واحد قال لي يا خي. يا خي كده خلينا اقرا قرآن قاعد يقول لي. هو بيسمع بلغته آية هزت كيانه وغيرت مجرى حياته ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لسه الوقت ما جاء قام طوال فات الآية دي صرفته عن الناس مشى اليوم ديك بدري يتلمى رقدت في البيت جاءه في نومه من يردد له الآية أخذ بتلابيبه ألم يأمر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قام خايف لأول مرة حيمشي صلي الفجر في الجامع متوضع مشى على الجامع قرأ الإمام في الصلاة ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق في صلاة الفجر قال الآن أنا ربي الهداية لياها تاني لا مشى سرق ومش على العلم وصار عالي ومن يؤمن بالله شنو يهدي قلبه يا سلام قصة ثانيه قصة القعنبي القعنبي ده أمكن تكون ما سمعت به طيب سمعت سنن ابي داود سمعت بسنن ابي داود سمعت ابي داود ام ما سمعت به ابو داود صاحب السنن روى دل سننه عن شيخه محمد بن مسلمه القعنبي هو شيخ منه ابو داود وكان من كبار الفساق يشرب الخمر ويسمع غناء النساء بالعود والمجون وكان يلبس الأحمر وكان الأحمر شعارا للفساق وكان الناس تهابه دمنه ألقى عنه وجد جموع من الناس في مكان لابس أحمر قال ما هذا من هؤلاء قالوا هذا شعبه ابن حجاد المحدث المحدث يعني شنو قالوا له يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قام مشى عليه وقف جنبه قال له انت محدث ابي يرد عليه من شكله قال حدثنا ابا سكت ساكت فاستل سكينا سل سكين طوالي قال له اما تحدث اما اطعنك ساق له شعبة ساق له شعبة ابن الحجاج حديثا حتى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت فاهتزت يده القعنبي ووقع السكين وانصرف باكيا وصار ملازما لشعبه ولعلم الحديث حتى صار شيخا لابي داود صاحب السنن وشيخا للإمام الترمذي صاحب السنن أرأيك وده وذكتين واحد تلقاه انت لو في ناس حكوا قصص هدايته والله تستغرب وده كتير الواحد يقول لك والله كنت بعمل ان يكون قاعد حاله من بس يقول لك سمع حاله حصل له حادث الشيء ربنا يسوق لك الممكن يغير به مجرى شنو مجرى حياتك تماما طيب رابعا من الأسباب المعينة على الهداية الاعتصام بالله وصدق الالتجاء إليه ومن يعتصم بالله فقد فقد هدي طوالي الله يهديك ليه لأنه ببساطة قلنا هداية الإلهام والتوفيق عند من إذن أطلبها ممن يملكها انت حاجة ما عن بشر بتمشي عليه بيضيع زمنه لو قلت له هدوني بيضيع زمنه ممكن يكلمك ويوريك الدين كله ويوريك القرآن اللي قلبك جوا شنو ده إلا منه إذا الله شكيته تقول لي الله ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ شنو هديتنا بعد إذ هديتنا يا سلام مهم جدا أن تسأل الله الهدايه لأنه ربنا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله يختص برحمته من يشاء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اوريك دعاء في صحيح مسلم في كتاب التوبه من القائل القائل و رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بسيط كده أنت اسمعاني بقولك بالراحة بالراحة اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به دعاء اللهم يا ولي الإسلام وشنو وأهله مسكنا بالاسلام هو اللي بخلنا نمسك كما مسكنا والله ما نمسك مسكنا بالاسلام حتى شنو نلقاك به وبالتالي الاعتصام بالله مع صدق الالتجاء اليه سبحانه وتعالى قضيه مهمه في الهدايه والله لولا الله ما اهتدينا ولا فصدقنا ولا صلينا هذا قول عبد الله بن رواحة بل هو قول الأنصار وقول, وقول المهاجرين وهم يبنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم شيء في الهدايه تحتصم بالله قلبك دا يكون مع الله إذا بقيت قلبك مع الله لا يخزلك أبدا واسمع إلى مقولة ابن رجب ومقولة ابن القيم أبواب الملوك لا تطرق بالأيدي ولا بالأحجار ولكن بنفس المحتاج أبواب الملوك لا تضرب بشنو لا تضرب بشنو بالأيدي ما بيخبى كو كو ويجي حاجة ومنهم ملك الملوك بابه لا يطرق بالأحجار يطرق بشنو بنفس شنو بنفس المحتاج بنفس المحتاج دي مسألة مهمة خامسا إن من أكبر أسباب ووسائل ومعينات الهداية الأجواء الإيمانية مع البيئة الطيبة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 ممكن تتهيئ لك ما بهدوكم هم بهيئوا لك أسباب الهداية بعد ذلك يهديك الله كويس؟ يعني ربنا بهديك بأسباب ممكن تكون من هذه الأسباب أن يقيد لك رفق صالحة والد موجه أم مرشدة تلقى ناس قدامك تبسه لك الهداية وممكن الله يهديك يطلعك من بيت فرعون موسى عليه السلام تربى وين ها؟ في بيت فرعون الحكاية دي اصلا دي عند الله عز وجل لكن الأجواء الإيمانية والبيئة الطيبة يعني مثلا أين يمكن أن تجد الهدايه؟ في نادي ولا في مسجد المسجد لا شك كونه صلي الساكن بتيهتديه واحد قام اتكلم بتسمعلك كلمه مفيده بتقرا بتجرك بتجرك المصحف قدامك بتقرا وهكذا البيئه لها اثر في الهدايه وبالتالي انت تحتاج الى بيئه صالحه دائما خليك مع الناس الكويسين دائما خليك مع الناس الطيبين دائما خليك مع الرفقه الصالحه وهكذا وهذا ييسر لك طريق وسبيل الهدايه من القصص العجيبة في الهدايه قصة مالك بن دينار مالك بن دينار رحمه الله كان في بيته فدخل عليه لص لكن اللص كان من حظه أنه دخل بيت مالك بن دينار ولم يجد مالك نائما إنما وجده مصليا مصلف في شنو؟ في جوف الليل. قال تعبت. جاي من الليل. والبيزات ما فوقها كثيرة. مالك شعر باللس لكن أبى يقطع صلاته. بعد ما انتهى من الركعتين، قال للص واقف. قال للص خير في شنو؟ اللص قال ليه يا أخي. يا أخي. اما عندك شيء يسرق انا قال له حرام يا اخي حاجه شعورته ما في قلبي يا اخي بس شنو كويس ما قال ليك واحد حرام يخش يزول قال لك عد ما قال لي نايم داشلو قم معي قال لي راح قومهم معي قال له ارى قد ايشو قال لي فدا قال له يا شنو قام مالك قال له يا أخي. ضاعت ليلتك ولم تجد عندنا من الدنيا متاع هل لك في أمر الآخرة والدين؟ قال الدنيا ملجتها. قال لي آخر الرأي فيها قال لي نشوفها قال لي جنب. بعد يجنب. اتكلم معه. قعد تكلم معه. ربنا داري سخروا لأسباب الهداية. انضم معه. الله قال كده. ورسالهم قال كده. والإيمان كده. والزول يكون كده. والمسلم يكون كده. وحق الناس وكده. أشياء زولت شوية رخا. الحرام ده. قاعد يسمع. بعدين يا إخواننا إذا بيشوف الزول شر. لكن ما بتكون عارف الخير الجواه جواه منطوي على خير كثير بس ربنا لما نجي يهدي اي زول عنده عنده ايمان جواه ربنا بتحرك الايمان الجواه ده انت تهتدي قام قال لي كده صلي قال لي خلاص الوقت دربجي قال لي خلاص كده قوم صلي اركع لك ركعتين وقل بسم الله وكده نجهز للصلاه الحرامي قاعد يصلي ومالك ابن دينار قاعد بيه وراء الحرام يدعو يعني يقول حرام في المستعي كده بيصلي كده ومالك قاعد وراه ما قاعد يصلي قاعد لكن بيدعو قال شنو اللهم إنه دخل علي داري ولأني فقير لم يجد عندي شيء أدخلته ببابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء قال له أنا ما عندي لكني انت عندك أي حاجة قصد الهدايا أدخلته ببابك يا غني فلا تخرجه بغير شيء بالله الحرامي مرد قال له سلم قال له الفجر ما أذن أول حاجة سأل من الفجر مشوا صلوا الفجر سوا مما خشوا الجامع الناس طبعا شايفين الحرامي الناس عارفين الحرام ما قاعد يجي الصلاة الفجر شافوه مع مالك بن دينار الناس ذات مستغربين استغرب بس خشوا وداري صلو طبعا ما قدروا يصلوا والشمار كاتله بس بعد الصلاه جوا جو ولا اسمع يا اخي انت قال لهم جاء يسرقنا فسرقناه جاء يسرقنا فسرقناه الهدايه ما بين بعيد بس ربنا يسخر لك ربا ممكن سخرك ناس. والله, والله في زول اهتدى قال ليه هداو الشافع بتاعه. قال له يا با انت تمشي تصلي في الجامعة. بس طوال. قال ليه اقول لاشنه. ما عندي راح. طوال تمشي تصلي في الجامعة. بقال ليه سبب هداية. بس قال لي يا با انت تصلي في الجامعة. ليه. والتنقل هداية دي جريبة شديد. شافع ممكن هديك. لكن يكون شافعه كده ممكن يهديك حكمه الله وبالتالي الاجواء سادسا طلب وتعلم العلم الشرعي يهدي اخواننا الهدايه ما بعلم بمعرفه انت بعد ما تعرف الشيء فضله وشره وعواقبه ومآلاته وثمراته وثوابه واجره والاشياء الفيه بعد ذلك إما تتشجع إذا كان خيرا وإما أن تنكث وتتراجع إذا كان شرا المعرفة مهمة العلم قبل القول والعمل لأنه يصحح القول ويصحح العمل ووفق العلم يكون القول ويكون العمل وبالتالي العلم مهم قدر ما تتعلم في الدين الله بيهديك قدر ما تتعلم وتقرأ وتعرف وتحفظ الله بيهديك لان خميره الهدايه موجوده في نفسك العلم هو خميره الهدايه كويس والجامع المسجد ده يا اخوانا اسمو خمس نجوم الجامع ده الصلوات الخصر اسمه مجنون حتى اعلى فندق كم خمس نجوم ده خمس نجوم أي زول بتردد على المسجد لن يعدم الهدايه ابدا إن شاء الله سوف تجد في المسجد علما وتذكيرا تأمل هذا الحديث في السلسلة الصحيحة صححه الشيخ الألباني حديث رقم اثنين ألف ومئتين تمانية وستين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده بين الفينه والفينه ما بيعمله طوال في ذنب مرات يعمل ومرات يرجع له ثاني مرات يعمل ومرات يرجع له ثاني يخليه مرات يعمل ومرات يخليه مرات يرجع له كذا بين الفينه والفينه وذنب لا يكاد يفارقه حتى يفارق الدنيا خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر انتهى الحديث ذا الحد طبيعه النفس البشريه فيها التعقيد والتقلب والتغير والفتور والنشاط والكسل والانسان يحتاج الى ما يذكره وبالتالي اعتياد المسجد دائما لن تعدم في المسجد خيرا وبالتالي اياك ان تفارق المسجد كويس و احرص على طلب العلم وتعلم العلم الشرعي تهتدي أكون بذلك أيها الأحبة قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة التي اختار لها الإخوان عنوان الطريق إلى الهدايه أسأله تعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين